أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم يَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Amen. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان طعيفا يا لَا تَكُونُوا أُمَمًا كَانَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا مُّفْسِدًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا كَمَا كُنَّا اللَّهِ إِنَّ يا اتيكم عنكم سي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نسيب من مكتسه السال نصيب منك تسبن <تصفيق> واسأل الله ولكل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والذين عقدت أيمانكم فأتوم نصيبهم.